ا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم و ي ج ر المغضوب عليهم و ل ر ض ا ه والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لديحك أ ل م تر ى كيف فعل ربك بعاد إ ر م ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن في فأكثروا اسماء ف الله م الحسنى ط ع ربك لب موسوعه ر ص النابلسي للعلوم ن ع ه ف ي ق و ل ربي أ ك س ل ا م ي ه سلابا لا ت ك ر موسوعه ن ا ل ي ل ا ا ل ع ا م ا ل م س ك ي ن و ت أ ك ل و ن ا ل د ر ا ك ل ا م ي ه إذا و ك ت ا ل أ ر ض د ن ا و ب ل س ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ج ه وذكر م و س ا ن و أ ن ل ه ذكرى النابلسي ا ل ل ع ي و م ا ل ا ع ذ ا ب ه ك ر ا ض ي ة م ر ض ي للعلوم ي ل ا س ل ا د ي ه